الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُدُودُ جاءونا اتينا اברהيم على قومه نورفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ கவய هَدَيْنَا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 إِنّ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ قُلْ هُمْ مِنْ صَالِحِينَ وَاسْمَعِي يَسَعَ وَيُونُثَا وَلُطًا وَكُلًا فَضَلَّنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَعْدَنَا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ விஹுஹரி كَالَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ دَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ أَسَنُكُم عَلَىٰ أَن يَجْرَا إِنْ غَوَ إِلَّا ذِكْرَانَ لِلْعَالَمِينَ